أيديهم وأيدي مؤمنين، فاعتبروا ياولي يا أبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شه ومن يشاق الله فإن, الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها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 يبلغون فضلاً من الله ورضاه ويُنصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم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 147. ربنا اغفر لنا ولإخواننا, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً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 حصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم لا قوة بالي أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء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 سُبْحَانَ اللَّهِ فَفَأَنَسَ مَنْفُسُم هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجنة أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم الفاسقون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا رأيته خاشعا متصدعا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثان نضربها للناس لعلهم يتفكرون